114. ولم يجعل كيدهم في تظليل 115. وأرسل عليهم طيرا أبابيل 116. ترميهم بحجارة من سجيل 117. ترميهم بحجارة بَجَعَ لَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ